111. فجعله غثاء أحوا 112. سنقرئك فلا تنسى 113. ما شاء الله 114. إنه يعلم الجهر وما يخفى 115. ونيسرك لليسرى 116. 114. إن نفعت الذكرى 115. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها 111. قد أفلح من تزكى 112. وذكر اسم ربه فصلى 113. بل تؤسرون الحياة الدنيا 114. والآخرة خير وأبقى 115. هذا لفي الصحف 111. صحف إبراهيم وموسى 112. بسم الله الرحمن الرحيم 113. هل أتاك حديث الغاشية 114. وجوه يومئذ خاشعة 115. عاملة ناصبة تصلى نارا حامية 119. تتقى من عين آنية 110. ليس لهم طعام إلا من ضريع 111. لا يسمن ولا يغني من جوع 112. وجوه يومئذ راضية 111. في جنة عالية 112. لا تسمع فيها لاغية 113. فيها عين جارية 114. فيها سرر مرفوعة 115. وأكواب 114. وذرابي مبثوثة 115. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت 116. وإلى السماء كيف رفعت 117. وإلى الجبال كيف نطبت 118. وإلى الأرض كيف سطحت فذكر 111. إنما أنت مذكر 112. لست عليهم بمسيطر 113. إلا من تولى وكفر 114. 111. إن إلينا إيابهم 112. ثم إن علينا حسابهم 113. بسم الله الرحمن الرحيم 114. والفجو 115. وليال عشر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 وفلعون بالأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لذي المرصاد فأمل إن ان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرم من وامما اذا ما ابتلاه فقد راعى عليه رزقه فيقول ربي 120. كلا بل لا تكرمون اليتيم 121. ولا تحاضون على طعام المسكين 122. وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا 129. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يومئذ بجهنم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 ولا يوفق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخوا لي جنتي